بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى ا ل ه و اصحابه ج م ع ي ومن سار على نهجي و ت د ى بهداه تفاثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايوا ك ر ا م الافاضل فاسال الله جل شانه ان يعلمنا ما ينفعنا, ينفعنا بما علمنا ويزيدنا توقن وهدن و ر ف ع ت عنده في ا ل د ا ر اللهم امين هذا الدرس درس مدارج السالكين مر معنا ايها ا ل أ ف ا ض ل ا ل م ن ز ل ة ا ل أ و ل ى و ا ل م ن ز ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة ثم توقف الدرس و ب د أ رمضان ثم يعني لم نستطع ما بين رمضان و الحج و ب د أ ن ا فضلا من الله في الشهر الماضي و ها نحن ا ل آ ن في الدرس الثاني لنقف على م ن ز ل ة ع ظ ي م ة من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين لكن قبل أ ن ن ب د أ بهذه المنزله ايها الافاضل لا بد أ ن نعلم أ ن هذه المنازل ليست م س ت ق ل ة يعني ليست, ليست م ن ز ل ة م س ت ق ل ة على التي بعدها هذه م ه م ة في السير إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف إ ن مثلا م ن ز ل ة ا ل ي ق ظ ة كما تعلمون و اطلنا النفس فيها و قلنا هي أ ن ز ع ا ج القلب ل ر و ع ة الانتباه هذه ا ل م ن ز ل ة م ت ك ر ر ة ليست تحصل م ر ة و ا ح د ة صحيح أ ن المره ا ل و ل ى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لم يذوقها قبل ذلك لها أ ث ر كبير في حياته قد يكون غافل في البيع والشراء والمباحات هذا نوع من الناس ف ي س ت ي ت ظ قد يكون أ ش د من ذلك قد يكون قد انغمس ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة في المعاصي والشهوات ا ل م ح ر م ة ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل ي ق ظ ة قد يكون خارج د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م فاليقظه ا ل ا و ل لا شك لا يشابهها يقظه لذلك قال ابن القيم ف ل الله ما أ ع ظ م ه ا من ر و ع ة شبه هذا ب ا ل إ ن س ا ن النائم الذي ي أ ت ي ه إ ل ي ه إ ن س ا ن ويهزه هزا حين يستيقظ هذا ا ل إ ن س ا ن ف إ ن استثمر هذه ا ل ي ق ظ ة وقام ف إ ن ه أ ف ل ح وانجح و إ ن كان يعني ب د أ يرتخي شيئا فشيئا فشيئا حتى عاد إ ل ى رقدته ا ل أ و ل ى كانت هذه ا ل ي ق ظ ة عليه ح ج ة يوم ق ي ا م وهنا ا ل خ ط و ر ة يعني الذي ما ذاق ا ل ه د ا ي ة أ خ ف بكثير من الذي ذاق ثم نكس على ع ق ب ه ا ل م ق ص و د يا أ ح ب ا ب ي أ ن مثلا م ن ز ل ة ا ل ي ق ظ ة ن أ خ ذ ه ا معنا في كل المنازل إ ل ى آ خ ر اللحظات ل أ ن ا ل إ ن س ا ن هو هدف لعدو لا يفتر عن وسوسته ولا عن تثبيته ولا عن تحبيب الشهوات له مستمر ومن أ ن ت ومن أ ن ا حتى يعني نطمئن أ ن ن ا سلكنا طريق الهدايه وانتهى ا ل أ م ر لا ما تدري أ ح ي ا ن ا ض غ ط ة زر في اليوتيوب تضيع دين ا ل إ ن س ا ن ض غ ط ة و ا ح د ة يدخل في شهوات وفي يعني ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة مسالك الردى من الفضول ويدخل عليه الشيطان ثم ذاك الرجل العابد الذي هو قريب ا ل د م ع ة متدبر لكتاب الله مبكر ل ل ص ل ا ة واذا هو يتراجع شيئا فشيئا فشيئا حتى أ ن ك لا تكاد ترى إ ل ا ا ل ر س و ل ا ل س ا ب ق ف ا ل ي ق ظ ة تحتاج ه ا في كل وقت ننتقل إ ل ى منزله عظيمه اليوم سنتكلم عنها بشيء من التفصيل وهي م ن ز ل ة ا ل ف ك ر ة منزله ا ل ف ك ر ة و هذه ا ل م ن ز ل ة يا احبابي يقول عنها ابن القيم ف إ ذ ا استحكمت يقظته لاحظ أ ن ه ي أ خ ذ معه ا ل ي ق ظ ة الان ل ي ق ظ ة لها درجات و تكلمنا عنها و م ر ا ت لكن إ ذ ا استحكمت ا ل ي ق ظ ة أ ص ب ح متيقظ تيقظ تام ماذا يحصل قال ف إ ذ ا استحكمت يقظته أ و ج ب ت له ا ل ف ك ر ة طيب ما هي ا ل ف ك ر ة يا ابن القيم ت أ م ل كلام دقيق جدا قال و الفكره هي تحديق القلب ليس تحديق البصر تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المطلوب التماسا له ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل آ ن عندنا عندنا تحديق القلب و في ج ه ة يحدق فيها القلب و في عمل يوصلك لهذا الهدف الذي حدق إ ل ي ه القلب ث ل ا ث ة أ م و ر اعيدها أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل هناك قلب يحدق كيف يحدق سنتكلم عنه و هناك ج ه ة يحدق إ ل ي ه ا هدف واضح ثم هناك تحرك و التماس لهذا الهدف بعد أ ن كان واضحا و م ش ك ل ة المشاكل التي نعيشها اليوم يا أ ح ب ا ب ي ض ب ا ب ي ة الهدف ض ب ا ب ي ة الهدف م ش ك ل ة ك ب ي ر ة يعيشها المسلمون اليوم و أ ن ا عملت ت ج ر ب ة مع بعض الطلاب طلاب ا ل ث ا ن و ي ة طلاب ا ل ج ا م ع ة و أ ن ا أ د ر س الطلاب في ا ل ج ا م ع ة أ س أ ل أ ح ي ا ن ا ما هو هدفكم ا يا فلان قم ما هو هدفك في ا ل ح ي ا ة بحكم اني أ د ر س م ا د ة ا ل ع ق ي د ة بعضهم يعني يمكن يعتقد هذا أ و يجاملني المهم هذا فهمه ما هو هدفك يقول هدفي ع ب ا د ة الله والدليل يقول وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ل ي ع ب د و ن قلت هذا جوابك خ ط أ و أ ن ت استدليت لتثبت أ ن جوابك خ ط أ ت ل س ت هدفك ا ل ع ب ا د ة الله يريد منك نعم أ ن تعبد ما يريده الله منك هو ا ل ع ب ا د ة وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون لكن أ ن ت ماذا تريد هذا هو السؤال ا ل أ ه م أ ن ا و أ ن ت ماذا نريد هدفنا يا أ ح ب ا ب ي الذي يجب ان لا يغيب تحقيق رضا الله, الله جل ش أ ن ه والسعي الى أ ن تراه أ ن ترى الله سبحانه وتعالى وهو أ ع ل ى مطلوب في ا ل ج ن ة و لو قال قائل هدف ا ل ج ن ة نعم نقبل منه لكن العارف يقول هدفي أ ن أ ر ى الله سبحانه و تعالى في جنات النعيم هذا أ س م ى هدف عند السالك إ ل ى الله أ ع ظ م هدف عند السالك إ ل ى الله هو أ ن يرى وجه الله ا ل ك ي م ن س أ ل الله من فضله ا ح ب ا ب إ ذ ا كان هذا الهدف واضح أ م ا م ك تتحمل حماقات الناس تتحمل أ ع ب ا ء ا ل ح ي ا ة تتحمل تعب و نصب ا ل ع ب ا د ة مثلا في أ ي ا م الشتاء الهدف واضح أ م ا م ك تتحرك ل ص ل ا ة الفجر و أ ن تستمتع بكل خ ط و ة تسيرها الى المسجد ل أ ن الذي تريده أ ن ت تسعى إ ل ي ه الان حتى الوضوء في الماء البارد إ ذ ا لم يكن ثم ماء دافي و حار انه ليس مطلوب ان تعذب نفسك لكن لو ما فيه م ا حار تستغل هذا الظرف لتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم واصباغ الوضوء على المكاره قال أ ل ا أ د ل ك م على ما ي ن ح و الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ثم ذكر أ م و ر و قال واصباغ الوضوء على المكاره في أ ح د ا ل أ ق و ا ل أ ن ه الوضوء بالماء البارد اليتوضا ل ي بالماء البارد هل ممكن أ ن ي ت ل ذ د نعم ممكن وكثير من العباد يستمتع ل أ ن ه يقول أ ن ا ا ل آ ن أ س ي ر في طريق ينتهي برضا ربي طيب إ ذ ن ما هي ق ض ي ة تحديق القلب يا أ ح ب ا ب ي فرق بين البصر و ا ل ب ص ي ر ة البصر يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم يرون بالبصر لكن ا ل ب ص ي ر ة ليست للكفار ولا لمن طبس على قلوبهم من ا ل ف س ا ق أ ب د ا ا ل ب ص ي ر ة لمن آ ت ا ه الله نورا وقذه في قلبه نور يخذل في القلب رزق هذه العين مقاسات من ص ح ة ا ل ت س م ي ة على حسب مستوى ا ل إ ي م ا ن في القلب تكون هذه العين قد تكون هذه العين مثلا ترى الهدف ا ل أ س ا س ي لكنها تراه من بعيد هناك و لا ترى إ ل ا هذا الهدف لكنه فيه غ ب ا ب ي ة و هناك عين أ خ ر ى تنفتح في القلب يا احبابي ترى أ ح و ا ل الدار ا ل آ خ ر ة ك أ ن ه ا ترى أ ش ي ا ء م ح س و س ة صحيح هذا وجد و دون بعضهم شيء من هذا ك أ ن ه يرى الصراط ك أ ن ه يرى الميزان ك أ ن ه يرى الحوض ك أ ن ه يرى أ ر ض المحشر ف إ ذ ا قيل له من أ ي ن لك هذا قال من كتاب الله وهل أ ص د ق من كتاب الله ي ق ر أ مثلا في س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ا ل آ ن هو انتقل من هذه المحسوسات و ك أ ن ه يقف في أ ر ض المحشر ليرى ذ ك الميزان ثم ينعكس هذا الفهم وهذه ا ل ر ؤ ي ة على عمله ا ل آ ن 私の思い出を知っていたのは私の思い出を知っていたのは私の思い出を知っていた ا は私の思い出を知っていたのです。 ا ل إ د ر ا ك لهذا المعنى يجعل هذا السالك إ ل ى الله يزيد في تحويل الحسنات إ ل ى ك ف ة الحسنات ويحذر ل أ ن ه يعرف أ ن ه مثاقيل الذر تبين في ا ل ك ف ة ا ل أ خ ر ى فيحذر ما ينظر للحرام يتصور الميزان أ م ا م ه يعرف هذه ا ل ن ظ ر ة ستتجه م ب ا ش ر ة إ ل ى ك ف ة السيئات ف ي خ ل ب نفسه بفضل الله ورحمته يعرف أ ن ا ل غ ي ب ة ستذهب لتثقل ميزان السيئات يعرف أ ن عقوق الوالدين سيرجح ب ك ف ة السيئات يعرف ان ق ط ع ة الرحم ستؤذيه يعرف أ ن الكذب و ش ه ا د ة الزور م ه ل ك ة في ك ف ة السيئات و ا ل ق ض ي ة أ ي الكفتين ترجح واعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في الميزان كما يذكر الطحاوي في عقيدته ا ل م ش ه و ر ة أ ن ه ميزان حقيقي لكل واحد ينصر فيه ك ف ة للحسنات وفيه ك ف ة للسيئات وفيه لسان وتوضع تباعا الحسنات والسيئات و أ ن ت واقف في أ ر ض المحشر حافي عاري منظر إ ذ ا استشعرته عرفت أ ن ك في خطر عظيم ت أ ت ي الصلوات ال التي قبلت التي قبلت تجسد على ه ي ئ ة يعلمها الله و توضع في ك ف ة الحسنات هذا اعتقاد اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة أ ن الذي يوزن في الميزان يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة أ م و ر العمل نفسه يوزن واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه و سلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن خ ف ي ف ت ا ن على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستدلوا بحديث ا ل ب ط ا ق ة وهو حديث طويل و ا ل أ م ر الثاني الذي يوزن هو العامل نفسه واستدلوا بحديث عبد الله في مسعود ا ل ه ذ ل ي حين صعد ا ل ن خ ل ة وفي ر و ا ي ة أ ن ه صعد ش ج ر ة للاراك والله أ ع ل م فلما حركت الريح ثوبه و خرج ساقاه ضحك بعض ا ل ص ح ا ب ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اوتعجبون من دقه ساقيه و الذي نفس محمد بيده لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل واحد ف أ خ ذ اهل العلم من هذا او حديث آ خ ر إ ن الرجل السمين يؤتى به يوم ا ل ق ي ا م ة لا يساوي عند الله جناح ب ع و ض ة في الميزان ل أ ن ه ما في قلب إ ي م ا ن الثالث الذي يوزن الصحف التي تدون ا ل آ ن عليك ا ل ي و م ي ة و ا ل ا س ب و ع ي ة والشهريه و ا ل س ن و ي ة وهذه تتطاير ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة وتطيش الضعيف منها ويرجح ما كان أ ب ق ى في الميزان كل هذا أ ق و ل ه أ ن ا يا أ ح ب ا ب ي لنعرف أ ن هذه العين حين تنفتح تعيش في عالم عالم هذا هذا العالم القريب لا يساوي شيء عنده عالم كبير عالم ا ل آ خ ر ه بل ابن القيم ر ح م ة الله عليه ذكر في كتاب الفوائد قال و عالم ا ل آ خ ر ة عالم البرزخ قبل ا ل آ خ ر ة عالم البرزخ نسبته إ ل ى الدنيا ك ن س ب ة الدنيا إ ل ى رحم ا ل أ م ان ا ل إ ن س ا ن حين ينفخ فيه الروح لا يفنى أ ب د ا كما تعلمون ا ل إ ن س ا ن لا يفنى أ ب د ا حين تنفخ الروح في هذا ا ل إ ن س ا ن يكتب له الخلود ل ك ن ه ينتقل من م ر ح ل ة إ ل ى م ر ح ل ة فقط ما في خلاص نفخ فيك الروح انتهت ا ل ق ض ي ة ينتقل من الدنيا إ ل ى ا ل ب ر ز خ ومن البرزخ الى ب ر ز خ إ ل ي و م ا ل ق ي ا م ا والارض ا ل م ح ش ر إ ل ى إما ج ن ة و إ م ا م ا ي ل ه ا فيقول ابن القيم يقول ن س ب ة هذه الدنيا لتراها ا ل آ ن بقراتها وبحريها و ن ه ا ر ه ا وشارها نسبه ت ا للبرزخ مثل نسبة هذه الدنيا إ ل ى ر ح م ا ل أ م ما ر أ ي ك م لو قيل ا ل آ ن ل إ ن س ا ن لو ا الله ك ل خير تصورنا جدلا أ ن جنين اتي إ ل ي ه في رحم ا ل أ م وقيل له ترى في الخارج في دار أ خ ر ى فيها سيارات وفيها عمائل وفيها ناس وفيها يعني ماذا سيتصور هو سيتصور أ ن ا ل ح ي ا ة فقط هذا المحيط الذي يحيط به أ ج ل ك م الله من السوائل و من الرحم بس ف إ ذ ا خرج إ ل ى الدنيا يقول ابن القيم واعلم أ ن البرزخ أ و س ع من الدنيا كسعه الدنيا إ ل ى الرحم ثم يوم ا ل ق ي ا م ة أ و س ع من البرزخ ك ن س ب ة البرزخ الى الدنيا و ضرب على هذا مثال قال إ ن الله سبحانه وتعالى قد أ ع ط ا ن ا من أ ن ف س ن ا مثالا في النوم ف إ ن النائم ي ن ا ن في غ ر ف ة م ح ص و ر ة لكنه قد ينتقل حين تخرج روحه إ ل ى عوالم كثير بعضهم يطوف العالم يذهب من أ م ر ي ك ا إ ل ى أ و ر و ب ا إ ل ى آ س ي ا إ ل ى أ ف ر ي ق ي ا فقط مثال هذا حتى تتصور أ ن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ثم قال و قد تدخل ا ل غ ر ف ة ا ل و ا ح د ة و تجد فيها سريرين عليها رجل يرى أ ن ه في ل ي ل ة عرسه و زواجه و هو في س ع ا د ة إ ذ ا أ ي ق ظ ت ه قال قطعت ا ل س ع ا د ة قال و آ خ ر يضرب بالسكاكين ي ت أ ل م و يتوه على فراشه ف إ ذ ا أ ي ق ظ ت ه قال جزاك الله خير أ ن ق ذ ت ن ي من عذاب مهين و هذا نائم و هذا نائم ولله خلق عظيم سبحانه ت ع ا ل ى اذن يا أ ح ب ا ب ي اللي يهمنا في هذا الدرس كيف تنفتح العين التي يقول عنها ابن القيم تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المطلوب نحن ا ل آ ن في منزله ا ل ف ك ر ة م ن ز ل ة ا ل ف ك ر ة احفظوها يا أ ح ب ا ب ي تعريفها عند ابن القيم تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المطلوب التماسا له لازم ا ل ث ل ا ث عناصر قلب ي ح د ق ج ه ة تطلب عمل يوصلك إ ل ى ا ل ج ه ة ا ل م ط ل و ب ة ويبقى السؤال س أ خ ت ص ر ه ا لكم بثلاث نقاط كيف يحدق القلب إ ذ ا أ ر د ت قلبك يحدق ما يميل ي م ي ن يزيغ عن الهدف المطلوب ي م ن ة ولا ي س ر ة فعليك ب ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهو من ا ل أ ه م ي ة بمكان أ ن تنظف القلب من ا ل أ د ر ا ن و ا ل أ و س ا خ التي تشبه الوسخ الذي على ا ل م ر آ ة ا ل آ ن لو أ ت ي ت إ ل ى ا ل م ر آ ة و كانت قد ا م ت ل أ ت بالغبار ا م ت ل أ ت بالدخان ا م ت ل أ ت جلكم الله ب ا ل أ و س ا خ هل يمكن أ ن تستفيد منها و تعكس لك ا ل ح ق ي ق ة تشوه ا ل ح ق ي ق ة الحقائق لا تبين في هذه ا ل م ر آ ة طيب ما الحل حتى تعكس لي ا ل ح ق ي ق ة هذا القلب ترى م ر آ ة يا أ ح ب ا ب ي كيف يعكس لنا الحقائق لازم من التنظيف ت أ ت ي ب ا ل خ ر ق ة وبالماء و أ ح ي ا ن ا تحتاج الصابون ثم تغسل هذه ا ل م ر آ ة حتى ت س ق ل ه ا تماما هناك وهناك فقط تصدقها وتصدع عنها إ ذ ا أ ظ ه ر ت أ ن في ث و ب ك أ و شماغك وسخ فهي ص ا د ق ة لكن في ا ل أ و ل م ش و ش ة ما تدري هي تنظر أ ح ي ا ن ا إ ذ ا كان القلب يا ح ب ا ب ي ملي ب ا ل أ د ر ا ن أ ح ي ا ن ا باسم الدين باسم الدين تقطع ا ل أ ر ح ا م هل تتصورون هذا أ ن ا مربي قضايا ك ث ي ر ة من أ خ ي ا ر أ ئ م ة مساجد قاطع و إ ذ ا س أ ل ت ه قال أ ن ا تركت فلان هجرا ل أ ن الله أ م ر ن ي أ ن اهجره ثم يكيد له المكائد وينسج له العداوات ليش قال هذا د ي ا ن ة لله والله إ ن الله بريء من عملك انظر كيف ل أ ن ا ل م ر آ ة ليست ن ظ ي ف ة فتشوش عليهم من الداخل يعتقد فعلا أ ن ه يسير في الطريق الصحيح والله سبحانه وتعالى قال لنا في س و ر ة فاطر افمن زين له سوء عمله ف ر آ ه حسنه فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم ح س ر ا ت إ ن الله عليم بما يصنعون <تصفيق> اذن ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى تنظيف ا ل م ر ا ة تنظيف القلب تنظيف القلب لكي يكون صادق معك القلب أ ح ب ا ب ي تجتمع فيه المعاني الكبار أ ع م ا ل القلوب كما قلتكم في اللقاء الماضي في ترتيبها ت أ ت ي في ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى أ ع م ا ل القلوب من ا ل م ح ب ة اليقين ا ل ا س ت ع ا ن ة ا ل ا س ت ع ا ذ ة التوكل الخوف الرجاء كل هذه ا ل أ م و ر في القلب ليست في اليد و ليست في الرجل في القلب هنا هذه ا ل أ م و ر يا أ ح ب ا ب ي إ ن أ ر د ت ان تكون ص ا ف ي ة تقود هذا القلب ب إ ذ ن الله إ ل ى الهدف المطلوب نظف القلب و يبقى السؤال كيف ننظف القلب إ ذ ا اتفقنا أ ن الطريق لانفتاح العين هو تنظيف القلب يبقى السؤال كيف ننظف القلب تنظيف القلب سهل إ ذ ا استعان العبد بربه جل ش ا ن س أ ق و ل لكم العنوان ثم أ ع ط ي ك م خ ط و ة ع م ل ي ة العنوان فقرتي ذكرها ابن القيم قال فيها و اعلم أ ن القلوب تصدا كما ي ص د أ الحديث و ص د أ ه ا من أ م ر ي ن ص د أ ه ا من أ م ر ي ن ما هي قال من الذنوب و من ا ل غ ف ل ة عن ذكر الله اثنين إ ذ ن صدا من الذنوب و صدا من الغفله عن الذكر طيب كيف الحل ا ب ن القيم قال وجلاؤها تنظيفها ب أ م ر ه ب ا ل ت و ب ة النصوح و ب إ د ا م ه ذكر الله هل هذه ص ع ب ة ت و ب ة نصوح يتحقق فيها ثلاث شروط م ع ر و ف ة تقلع عن الذنب فورا و ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب ان تتخلص من ا ل م ع ص ي ة كبرهان و قربان تذبحه لله سبحانه و تعالى ما ي أ ت ي شاب و يقول و الله أ ن ا اتوب و جواله مليء ب ا ل أ م و ر التي تغضب الله ما يمكن تتوب و الرحم مقطوعه ما يمكن تتوب و الوالد فيه عقوق معه ما يمكن تتوب يعني تقلع عن الذنوب أ ذ ك ر قديما ح د الشباب يمكن قبل خمس و عشرين س ن ة حدثني أ ح د المشايخ في الرياض يقول جاءني شاب قد غ ر و ر ق ط عيناه بالدمع يطرق الباب بعد العشاء يقول قلت له تفضل قال لا يا شيخ أ ن ا وابشركني تبت من ا ل أ غ ا ن ي تبت من ا ل أ غ ا ن ي قلت الله بالشرك ب ا ل خ ي ر وابشر ب ا ل خ ي ر قال ومن توبتي إ ن ي أ ت خ ل ص من كل ا ل أ ش ر ط ة اللي عندي يقول جابين كرتون مليء ب ا ل أ ش ر ط ة قال انسخوا عليها شيء مفيد ولا تصرفوا فيها يقول ف أ خ ذ ت منه الكرتون فلما حملت الكرتون بيدي قال يا شيخ في س ت ة أ ش ر ط ه مستثناه ت ب ا خ ذ ه قلت هذه قران قال لا ذكر اسم ف ن ا ن ة ما ودي أ ن انزه أ أ س م ا ع ك م عنه قال هذه والله يا شيخ ن س خ ة أ ص ل ي ة ما في في في السوق و أ ن ا توبتي ما أ د ر ي عنها انت انصمت بحرقها بعدين قال لا ما في توبه ا ل ت ق س ي د توبه ا ل ت ق س ي د ما فيه يقول هذا الشاب اعتقاده انه ممكن يتوب و باقي عنده شيء من ا ل م ع ص س ما يمكن أ ن تتعامل مع الواحد ا ل أ ح د الذي لا تخفى عليه خ ا ف ي ة سبحانه وتعالى ولو ذقت ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن لما التفت إ ل ى شيء من هذه يعني الملهيات إ ذ ن هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع م ل ي ة يا احبابي لتنظيف القلب و قد ورد حديث عن عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن ه ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ف ي ت و ض أ فيصلي لله ركعتين ت أ م ل ركعتين لا يحدث نفسه فيهما تستطيع تصلي ركعتين ما تحدث نفسك فيهما من يوم تكبر الى ان تسلم قال إ ل ا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا إ ج ر ا ء عملي ا ل آ ن إ ج ر ا ء عملي ل ل ت و ب ة ب د ا ي ة ج د ي د ة لكي تنفتح العين ل أ ن مشكلتنا يا أ ح ب ا ب ي إ ن عينا ا ل آ ن م غ م ض ة يعني أ ن ا أ ض ر ب لكم مثال حتى بس أ ق ر ب لنفسي و أ ق ر ب لاخواني اليوم نحن ا ل أ ح د أ ل ي س كذلك يوم ا ل أ ح د طيب من يوم أ ص ب ح ن ا الفجر اليوم إ ل ى ص ل ا ة المغرب و كل واحد يصدق منا مع نفسه كل واحد منا يصدق مع نفسه من منا اليوم استشعر أ و تذكر أ و تصور الصراط على جهنم من منا اليوم بس من منا تصور الصحف حين تتطاير ف آ خ ذ باليمين و آ خ ذ بالشمال من منا تصور اليوم اليوم حوض النبي صلى الله عليه و سلم من منا تصور قبل ذلك الملكين ا ل ذ ي ن س ي أ ت ي ا ن إ ل ي ه في القبر و ي ق و ل له ما رب من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي يبعث فيكم من منا فكر و لو للحظات أ ي ن ستقبض روحي في البيت في المسجد في الشارع في ا ل س ي ا ر ة هذه خواطر الصالحين ترى و ترى ما استقاموا و أ ق ا م و ا قلوبهم على ما يرضي الله إ ل ا بعزفها بهذه الحقائق و لا النفس تحب التفلت النفس تحب الدعه خ ا ص ة في هذا الانفتاح اليوم الفضائي و المعلومات و الجوالات ا ل م ف ت و ح ة إ ذ ا ما تلزمها بمثل هذه ا ل أ م و ر ت ذ ه ب و لذلك قالوا أ ن النفس مثل ا ل د ا ب ة ا ل ش ر و ت النفس مثل ا ل د ا ب ة ا ل ش ر و ت ف إ ن ه ا إ ذ ا اعتلاها الراكب تعرف ا ل ل ي ف و ق خيال و ل ا وسط إ ذ ا هو خيال استقامت فهي إ م ا أ ن تحمل كا ان أ ط ع ت ه ا إ ل ى النار و إ ن أ ل ج م ت ه ا حملت سقتها بذن إ الله الى ا ل ج ن ة إ ذ ا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى لكي تنفتح العين أ ن تسقط هذا القلب ا ل ت و ب ة و ب إ د ا م ة الذكر يا احبابي اليوم نحن نحتاج إ ل ى احتراف من نوع آ خ ر ا ل آ ن أ ه ل ا ل ر ي ا ض ة عرفوا الاحتراف الاحتراف معناه ت أ ن ك تركز في شيء معين و تبدع فيه و تنتج نحن اليوم نحتاج إ ل ى احتراف في ا ل ع ب ا د ة احتراف في السجود ا ق ر أ في سير الصالحين كيف كانوا يسجدون يعني أ ط و ل س ج د ة يمكن يعرفها ا ل إ ن س ا ن منا عشر دقايق كانوا الرجال يقول الذهبي في السير و صلى ابن الزبير يوما ً عند البيت عند ا ل ك ع ب ة قال فكبر بعد أ ن انصرف الناس من ص ل ا ة المغرب ت أ م ى ثم ق ر أ ما شاء الله أ ن ي ق ر أ ثم ركع ركوع قال فما رفع من ركوعه إ ل ا عند أ ذ ا ن العشاء اراجع السير م و ج و د ة ترجمه ابن الزبير و لينقل الذهبي بسند متصل و غ ي ر كثير أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم اثنتا عشره الف م ر ة اثني عشر الف رجال منا ن لا سبح م ئ ة م ر ة ظن أ ن ه من العباده الذين يعني ما يبلغ أ ح د مبلغهم هذه المعاني هي التي تفتح ب إ ذ ن الله العيون في القلب مو بعين تفتح لك عيون ترى ا ل آ خ ر ة فيها لكن غذ القلب قلب ضعيف قلب ا ل آ ن قضيته اللي حوله بس عشره م ت ا ر عشرين متر م ئ ة متر لكن يوم تغذين ب ا ل إ ي م ا ن ي ا ت يستطيع أ ن يرى ا ل آ خ ر ة يستطيع ب إ ذ ن الله سبحانه و تعالى هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى وتحتاج إ ل ى م ح ا ض ر ة خ ا ص ة لكن أ ن ا أ ع ط ي ك م إ ش ا ر ا ت إ ذ ن تحديق القلب إ ل ى ج ه ة ا ل م ط ر و ب التماسا له إ ن أ ر د ت قلبك يحدق فنظفه بما قلت لك ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن أ ر د ت القلب أ ن يحدق ف أ و ق ف ه على معاني ا ل آ خ ر ة التي جاءت في القران ترى لن تجد أ ح د خذوها من أ خ ي ك لن تجد أ ح د يصف لك الدار ا ل آ خ ر ة ولو جبت أ ع ظ م ا ل أ د ب ا ء و أ ع ظ م الشعراء كما ت ق ر أ في كتاب الله سبحانه وتعالى بس ا ق ر أ بتدبر مشكلتنا يا أ ح ب ا ب ي اليوم ان الرجال منا ي ق ر أ و ي د و ل ي س ر ى يدور آ خ ر السوره او يدور آ خ ر الجزء لا ا ق ر أ آ ي ة و ا ح د ة رددها تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ب آ ي ة ف ي ل ي ل ة يرددها و ي ب ك ي ح ب ي ب ن ا ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل ي ل ة كامل ة يردد آ ي ة وشل ا آ ي ة قوله ا ل ل سبحانه و تعالى في آ خ ر ا ل م ا ئ د ة إن تعددهم فإنهم تعددهم ع ب ا د ك وإن ت غ ف ر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم لا اله الا ا ل ل ب مسعود رضي الله عنه والله كان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يوما قد وضع ر أ س ه في ح ج ر ي ما أ ع ظ م هذا المربي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال لي ا ق ر أ علي ي ب ن مسعود من كتاب الله قال أ و أ ق ر أ عليك يا رسول الله وعليك أ ن ز ل قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري قال فافتتحت س و ر ة النساء افتتحت س و ر ة النساء حتى أ ت ي ت قول الله تعالى فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة ب ش ه ي د فكيف إ ذ ا ج ئ ن ا من ك ل أمة ب ل ه ي د و ج ئ ن ا بك ع ل ى ف إ ذ ا عيناه تذرفا ن ع ل هذه المعاني يا أحبابي غابت اليوم عنا أ ص ب ح التدبر قليلا اذا خرجت د م ع ة من عينك فابشر ف أ ن ت على الطريق الصحيح زد هذا القلب ق ر آ ن ا وتدبرا لعل هذه ا ل د م ع ة تصيب شيئا من جسدك فلا تمسه النار يوم ا ل ق ي ا م ة كما جاء في احد ل ي ث ومن ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله رجل ذكر الله خاليا اليوم يا أ ح ب ا ب ي ب و ل ي ن ا نحن اليوم بانفتاحنا مع العالم الرجل ا لوحده ل ي في ا ل غ ر ف ة وفي أ م ر ي ك ا معه في أ و ر و ب ا معه في آ س ي ا معه في أ ف ر ي ق ي ا معه في هذا الجوال ا ل م ص ي ب ة ومتى يخلو ا ل إ ن س ا ن بنفسه ومتى يتدبر ق ر آ ن ربه ومتى يبكي دخل بعض أ ص ح ا ب الحسن عليه يقول الذهبي دخل عليه بعض أ ص ح ا ب ه قال فوجدوه يبكي لوحده بالضحى قد استقبل القبله يتذكر ما أ ع د الله لعباده ثم يكثر من ذكره ويبكي قالوا يا أ ب ا سعيد كل ما ن د خ ل عليك و إ ذ ا أ ن ت تبكي قال يا ابن أ خ ي اسمع الكلام إ ذ ا لم يبك المؤمن فماذا يصنع يعني المؤمن ا ل ل ي عارف ما ع د الله للمتقين وما توعد به المنافقين والكفار والمشركين ولا يبكي هذا يحتاج ا ع ا د ة نظر من صفات المؤمنين ا ل أ س ا س ي ة البكاء من خشيه ا ل و س ت أ ت ي ن ا إ ن شاء الله م ن ز ل ة من المناسب يخرون ا ل أ ذ ق ا ن سجدا و ق ل ي خ ر ويزيدهم ن الأذقان ب ك و و ن ي خشوعا إ ذ ن يا أ ح ب ا ب ي ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن أ ر د ت العين أ ن تنفتح فغذي هذا القلب بتدبر القران ا ق ر أ ا ل آ خ ر ة ا ق ر أ عن ا ل آ خ ر ة في القران انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الدار ا ل آ خ ر ة يا <تصفيق> ي ه شركه ي عظيم يوم ء ت ا ذ ه كل م ر ض ع ة ع م و ي ض غ ت وتضع كل ذات ح م ل ح م ل ه ا و ت ر ن ا ر ج و م ا ب س ك ع ي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 بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرددها على أ ص ح ا ب ه ث ل ا ث ة عشر عاما في م ك ة حتى استقرت ا ل ع ق ي د ة في قلوبهم حتى هانت الدنيا في اعينهم وتركوا الديار و ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وهاجروا في سبيل الله حتى بنوا أ ع ظ م صلح ل ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ه ذ ا المعاني ا ل م ع اليوم م و ج و د ة عندنا م و ج و د ة في الكتاب العظيم إ ذ ا حتى م ا أ ط ي ل عليكم وننتقل ا ل ن ق ط ة التي بعدها إ ن أ ر د ت العين أ ن تنفتح ف أ ل ز م ه ا المعاني العظام في الكتاب العظيم ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة يا أ ح ب ا ب ي من القلوب من غطى عليها الران و ا ل غ ش ا و ة حتى أ ص ب ح ا ل ق ر آ ن ي أ ت ي ولا يؤثر فيها طيب ماذا ن س ن ع هنا أ ق و ل لكم أ ل ز م و ه ا المواعظ الكبار ومن أ ه م ه ا أ م ر ه م زياره المقابر بعض القلوب تنجلي الغمه عنها ب ز ي ا ر ة المقابر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا فزروها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة طيب تغيرت أ ح و ا ل الناس و أ ص ب ح ت المقابر و ل ل أ س ف يعني لا يؤبه بها خذ ا ل و ص ي ة من أ خ ي ك م من أ ر ا د قلبا حيا أ ق و ل اذهب ولو مر ة في الشهر إ ل ى م غ س ل ة ا ل أ م و ا ت وشارك في التغسيل شارك في التغسيل ستجد أ ن قلبك يستيقظ و ستجد أ ن قلبك يزهد بهذه الدنيا و أ ذ ك ر قديما يمكن قبل عشرين س ن ة كنا مع بعض ا ل أ خ و ة في م و ص ل ة الراج في ا ل ق د ي م ة وكان بين ف ت ر ة أ خ ر ى ي أ ت ي ن ا الشيخ أ ح د المشايخ كان مدير هيئه ة الرياض ا ل مدير ي في ئ ة الرياض مع أ ن ه مشهور وحوادث وقضايا تعرفون رجال ا ل ه ي ئ ة في تلك ا ل ف ت ر ة كانوا يعملون عمل ليل ونهار فما يفاجئنا إ ل ا يدخل علينا إ ذ ا يفسخ الثوب ويلبس حطل ه ثوب ثوب ا ل م ه ن ة هذا القميص النوم في ا ل م غ س ل ة فيفسخ الثوب ويلبس الثوب ويجي ي ت ح ز م و ي ب د أ يغسل ا س م ه الشيخ صلاح ف أ ق و ل له يا شيخ صلاح أ ن ت عندك وقت عشان تجي تجي تجي تجي تجي ت ي تجي تجي تجي تجي تجي تجي ت ويقول والله يا اخي محمد والله لو ما آ ت ي هنا يفسد قلبي يقول نحن نرى الوجه ا ل آ خ ر للمجتمع ونرى من القضايا ما لا تتصور ونحن بشر ضعفاء ف أ ن ا كل ما ع ا ل ج لي قضايا و لا أ ض ب ط قضايا و ف ي ه ا ما فيها من ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ا ل أ م و ر ا ل أ خ ل ا ق ي ة يقول يقسو قلبي ا ل ق ر آ ن ما يؤثر في قلبي فبمجرد أ ن ي اتي و أ ع ر ف حقيقتي هنا و أ ن ا أ ق ل ب هذا الميت يقول أ ر ج ع و أ ن ا أ س ت ط ي ع اني أ ص ل ي و أ خ ش ى ب ص ل ا ة ف ي ف ت ق س ي ر ا ل أ م و ا ت يا احبابي طبعا ورد فيه فضائل ع ظ ي م ة ا ل ل ي يستطيع من أ س ر ع الطرق لاستيقاظ القلب على أ ن لا تدمن انتبه لهذه لا تدمن البقاء في مغاسل ا ل أ م و ا ت انتبه قد يتحول ا ل أ م ر إ ل ى عادي يعني ان غسلت م ر ة مرتين تنقطع عن ا ل م غ س ل ة شهر شهرين ثم تعود هذه ج ي د ة لكن لا ت د ي م حتى لا تفقد ح س ا س ي ة هذا المكان طيب إ ذ ا اقترب ا ل أ ذ ا ن الشيخ محمد اخبرونا إ ذ ن ا ل آ ن ثلاثه امور الله يحرك ثلاثه امور من يعيدها علينا يا احبابي ثلاثه امور حتى تنفتح العين في القلب حتى تحدق اللي يقول ابن القيم تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المطلوب ا ل أ و ل ى ا ل ت و ب ة النصوح اثنين تدبر تدبر ا ل ق ر آ ن خ ا ص ة آ ي ا ت ا ل آ خ ر ة ث ل ا ث ة أ ن نفعت المقابر و إ ل ا عليك ب م غ س ر ة ا ل أ م و ا ت ف إ ن فيها جلاء لهذه ا ل غ ش ا و طيب ننتقل الى التي بعدها قال تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المطلوب المطلوب لازم يكون واحد إ ذ ا تعددت المطلوبات يا أ ح ب ا ب ي تشتت القلب مطلوبي و مطلوبك يجب أ ن يكون هو رضا الله بس في كل ا ل أ ع م ا ل حتى التي ت أ خ ذ عليها أ ج ر المفروض أ ن نربي أ ب ن ا ء ن ا من ا ل ب د ا ي ة أ ن ك تفعل هذا لكي يرضى عليك الله الموظف يعمل في هذه ا ل و ظ ي ف ة حتى يصل إ ل ى رضا الله عبر وظيفته ل أ ن ه يخدم في هذه ا ل و ظ ي ف ة إ ن كان ب ن ي ة ص ا ل ح ة فهو من الذين يحب الله عملهم و هكذا ل أ ن ا ل أ ب د إ ذ ا كان هدفه رضا الله سبحانه و تعالى س ي ع م ل سواء كان الرقيب البشري موجود أ و كان غائب اليوم نحن بنينا ببعض الموظفين أ و بعض حتى الطلاب إ ذ ا كان غائب الرقيب ماذا يصنع قبل ث ل ا ث ة أ ي ا م في آ خ ر ا ل أ س ب و ع الماضي هذا آ خ ر يوم كنت في ا ل ج ا م ع ة و اتيت إ ل ى طبعا تعرفون اختبارات ا ل ج ا م ع ة الاسبوع الماضي ب د أ ت ف أ ت ي ت إ ل ى ق ا ع ة الاختبارات و إ ذ ا طالب ونجم ق ت ر ب من ا ل ق ا ع ة من الخارج أ ر ا ه ينظر في رجله ثم يكتب على الطاوله قبل أ ن ت ب د أ ا ل ل ج ن ة بربع س ا ع ة ومجتهد ف أ ت ي ت من الخلف ووقفت فوق ر أ س ه و إ ذ ا هو قد يمكن بدون م ب ا ل غ ة كتب المنهج كامل على رجله عجيب <تصفيق> هذا الجهد هذه ا ل ط ا ق ة شوف الشيطان كيف سول له طبعا ح ق ي ق ة ما اخفيكم جاءني شع... يعني شعوران الشعور ا ل أ و ل أ ن يكون هذا الطالب ع ب ر ة لغيره حتى لا يتكرر الغش والشعور الثاني شعور أ ب و ي لجنه باقي عليها عشر دقائق فلو يعني يعني الزمته انه ي م س ه اللي على ا ل ط ا و ل ة واللي على ب ج ل ه و يذهب يغسل تمشي الامور ل أ ن ه لو ب د أ ت ا ل ل ج ن ة سيحرم من هذه الماده و مادتين هذا النظام ق ن ت قد يكون خلفه شايب و لا عجوز ينتظرون ه ا ل م س ك ي ن دا يتخرج لعل الله أ ن يفتح لهم الباب من ابواب الرزق لم أ ن ظ ر هذه ا ل م ع ص ي ة كيف و ذل ا ل م ع ص ي ة لما أ ن ا خلفها لما وضعت يدي على كتفه والله خشيت على قلبه توقف أ ي ن ر ق ا ب ة الله ا ل آ ن ر ق ا ب ة البشر ماذا صنعت به قام ما تكلم ب ك ل م ة قلت له يا ابني امسحها مباشره خ ر ج من ديل ومسح ا ل ط ا و ل ة قلت له لي في رجلك يلا أ خ ر ج معك خمس دقائق غسل وتعال لا شعوريا أ ر ا د أ ن يقبل ر أ س ه ل أ ن ه سلم من نغبه هذا الغش لكن أ ن ا لما ذهب الطالب قلت سبحان الله هذا لو غرس فيه الخوف من الله و ر ق ا ب ة الله سبحانه و تعالى هل سيصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة ما يحتاج اني أ ن ا أ و ر ا ق ي ح ت ا ج إ ل ى أ ن نغرس ر ق ا ب ة الله عامل ا سبعه عشر أ و ثمانيه عشر قبل ح و ل عشرين س ن ة أ ي ض ا كنت إ م ا م جامع في الرياض وفي رمضان الشباب الصغار اللي من تقريبا سبع سنوات إ ل ى عشر سنوات هؤلاء مشكلتهم في كل المساجد و ل ل أ س ف إ ز ع ا ج ونحن نصلي في رمضان لا نكاد نصلي ولا نخشع فقلت ج م ع ة المسجد ما ر أ ي ك م يا اخوان ا ل آ ن الحمد لله كاميرات ا م ر ا ق ب ة م و ج و د ة و م ر ك ب ة في الحرمين لو نحط لنا كاميرات في هذا الجامع ننزل منها الاذى المهم أ ر ى و حتى اتفق ا ل أ خ و ة وكلفنا أ ح د ج م ا ع ة المسجد جزاه الله خ ي ر و جاب ش ر ك ة وركبوا قبيل رمضان كاميرات م ر ا ق ب ة بعضهم كان عنده ح س ا س ي ة ف أ ت ي ن ا بكاميرات س ر ي ة داخل المسجد و ا ل ع ا د ي ة خارج المسجد عباره عن فيش فيها ن ق ط ة سوداء الي ل يراها يحسبها فيش ك ه ر ب وهي كاميرا المقصود قبيل رمضان قلت ا ل إ خ و ا ن ا ل آ ن ما في ف ا ئ د ة أ ن ن ا بالشباب يعرفون ان في كاميرات من ر أ ي قلت خلوا ا ل ر ي عندي ان شاء الله ف أ ع ل ن ن ا انه في ه حفل استقبال للشباب قبل رمضان و في ه يعني ز ي ا ر ة لمرافق الجامع تجمعوا كل أ ط ف ا ل ا ل ح ا ر ة يمكن أ ك ث ر من ستين أ و سبعين ط ف ل منهم الصالح و منهم الطالح و منهم دون ذلك فسولهم و ج ب ة الشباب خزان الله خير و برامج في مصلى النساء ثم قالوا ا ل آ ن ج و ل ة على المسجد مشوا حتى أ ت و ا إ ل ى المختصر الخاص بي وكنت قد ركبت فيه ا ل ش ا ش ة فيها سته ع ش مربع كل ركن من الجامع مراقب فلما ر أ و ا الكاميرات يا اخواني انظر شيء كيف والله هذه ت ج ر ب ة أ ن ا مريت بها لما ر أ و ا الكاميرات ويشوفون بعض زملائهم اللي ما دخلوا معنا ينظرون هذا فلان وهذا فلان يعرفون ا ل ش ا ش ة قلت لا يا أ ب ن ا ئ ي وترى هذه الكاميرات تسجل اربعين ي و م يعني لو جاء أ ح د من خارج ا ل ح ا ر ة و سوى أ ذ ى على طول نكتشفه و لا أ ن ت م إ ن شاء الله بعيدين عن ا ل إ ج ع ا ج بس لو جاءكم أ ح د من بره و سوى م ش ك ل ة تعالوا نطلعه من هنا و الله من أ ف ض ل ر م ض ا ن ا ت الي ل صلى اليها في تلك ا ل س ن ة ما أ د ر ي هو ا ل إ ي م ا ن زاد عندهم و لا الكاميرات أ ث ر ت فالقصد يا أ ح ب ا ب ي أ ن ن ا نحتاج اليوم إ ل ى غرس ا ل ر ق ا ب ة في القلوب آ خ ر ن ق ط ة أ خ ت م بها حتى يكتمل الموضوع باقي خمس دقائق أ ق و ل حتى يكتمل الموضوع أ خ ت م ب ق ض ي ة م ه م ة جدا يا أ ح ب ا ب ي وهي قول ابن القيم التماسا له التماسا له طيب كيف نلتمس المطلوب جمعها اهل العلم ب ع ب ا ر ة و ا ح د ة إ ن استطعت أ ن تجاهد نفسك فيها أ ب ش ر و ا ل ل ه بكل خير التماس المطروب قال أ ه ل العلم في ع ب ا ر ة و ا ح د ة أ ن لا يجدك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أ م ر ك تستطيع أ ن تجعل هذا الشعار لك في ا ل ح ي ا ة إ ذ ا استطعت قدر ا ل إ م ك ا ن أنك من يوم تصبح أ ي ن يحب الله أ ن أ ك و ن ن ا وين يحب الله هل يحب الله أ ن أ ك و ن في م ا ي د ي ن الذكر في م ا ي د ي ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هل أ ن ت في يومك تريد أ ن تصل كم عندك من كبيرات السن من ا ل أ ق ا ر ب من العمات من الخالات ليش ما تجعل في كل يوم موطن يحبه الله من ص ل ة هؤلاء النساء اللاتي بعضهم بعضهن لا يستطعن ان يتحركن ولا ي أ ت ي ن ف ت أ ت ي تقبل ر أ س ه ا و تجلس تحادثها دقيقتين ثلاث دقائق فتكون من الذين طبقوا أ ن لا يفقدك الله حيث امرك و لو بر في اليوم لا يجدك حيث نهاك أ ي ض ا باب كبير نهاك عن النظر الحرام نهاك عن السماع الحرام نهاك عن الكلام الحرام نهاك عن ضرر المسلم نهاك عن كل أ م ر يغضبه فلا يجدك حيث نهاك هذه ا ل خ ط و ة ا ل ع م ل ي ة الكبرى ثم اعلموا أ ن السير إ ل ى الله سبحانه و تعالى يا احبابي إ ن م ا يقطع بالقلوب لا ب ا ل أ ق د ا م و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم كما عند الترمذي في الحديث الصحيح قال من انما الدنيا ل أ ر ب ع ة ن ف ع إ ن م ا الدنيا ل أ ر ب ع ة ن ف ع شفت ق س ي م النبي صلى الله عليه و سلم عجيب قال رجل آ ت ا ه الله مالا و علما عنده دراهم و عنده ف ق ر قال فهذا ب أ ط ي ب المنازل فهو يعرف لله فيه حقه حق المال و يصل فيه ر ح م ه فهو ب أ ف ض ل المنازل و رجل آ ت ا ه الله علما و لم يؤتيه مالا عنده ف ق ر لكن العين بصيره و اليد بصيره مثل ما ي ق و ل و ما هو الحل قال فهو يقول ل أ ن ه عارف لو كان لي مثل فلان لعملت مثل عملي و صادق و الله يعلم منه الصادق و الكاذب قال فهما بنيتهما ب ا ل أ ج ر سواء عجيبه ذي قال و رجل آ ت ا ه الله مالا و لم يؤته علما فهو باخبث المنازل يخبط فيه ش ف حتى اللفظ النبوي يخبط فيه خبط لا يعرف لله فيه حقا و لا يصل رحما فهو ب أ خ ب ث المنازل و عاد الثاني ذاك الذي نسال الله ا ل ع ا ف ي ة لا دنيا و لا دين قال و رجل لم يؤته الله مالا و لا علما و ينظر هذا الداشر الذي يوم نسال الله يعبد ر في الشرق و يوم يعبد ر في الغرب و يوم نسال الله ا ل ع ا ف ي ة يفتح ق ن ا ة ف ا س د ة و يوم يدعم ج ر ي د ة ف ا س د ة و يوم يؤذي المسلمين قال و رجل لم يؤت الله علما و لا مالا فهو يقول لو كان لي مثل فلان هذا الفاسق لعملت مثله قال فهما بالوزر بنيتهما سواء نسال الله العافيه و السلام نختم بنقرا آ ي ت ي ن او ثلاث لعل الله ان ينفع بها هذا ملخص منزله الفكره وفيها تفسيرات أ ك ث ر من هذا لكن هذا الذي سمح به الوقت يقول الله جل ش أ ن ه قل يا عبادي الذين اصرفوا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر 「今日も明日を迎えま و اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي الخير تدلهم على وفق ت ع عليه ي ن وجنبهم ه م امامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم سدد أ ق و ا ل ه واعماله وانفع به البلاد والعباده يا رب العالمين اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم وثبت أ ق د ا م ه م وسدد رميهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم من مات منهم فتقبله شهيدا يا رب العالمين و ا خ ل ف و ا خيرا في أ ه ل ه يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشف مصابهم اللهم اشف مصابهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض عليك بالحوث ي الذي لا يعجزك يا قوي يا عزيز اللهم عليك به ف إ ن ه لا يعجزك اللهم إ ن ه قد آ ذ ا ن اللهم عليك به و أ ش ي ا ع ه اللهم شتت ش م ل ه وفرق ج م ع ه و أ د ر دوائر ا ل س و ي عليهم يا قوي يا عزيز اللهم زلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه وسلط عليهم ما نزل من السماء وسلط عليهم ما خرج من ا ل أ ر ض وسلط جنودك عليهم ل إنه لا يعلم جنودك أنت يا يا لا أنت اخي يعلم إلا اللهم اللهم اللهم أكفناهم بما أكفناهم بما أكفناهم بما جنودك أنت يا يا لا شئت شئت شئت المسلم احرص على نشر هذه ا ل م ا د ة فالدال على الخير كفاعله